وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم س عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ا